موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون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 حيها الذي انشأ أولم الله وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثلهم بقادر على أي يخلق مثلهم بلا وهو الخالق؟ الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أي يخلق مثلهم بلا بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.